في دول الغالي بنيني دمي يا شيعة حسيني في دول الغالي بنيني دمي يا شيعة حسيني أنصر حسيني بروحي وينعين عنصر حسين بروحي وينعين في دول الغالي في دول الغالي بنيني دمي يا شيعة حسيني في دول, في دول الغالي دمي دمي دمي انصر حسين انصر حسين بروح وين عيال انصر حسين بروح في دول الغالب في دول الغالب دمي يا شيعة دمي يا شيعة حسين في دول الغالي في دول الغالي يا شيعة حسين أنصر حسين أنصر حسين